قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اطّفأ الله خير أم ما يسرقون دع الأقدار عفت ذات الأصابع فالجواء لا عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحشحاش قصر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها جليس خلال مروجها نعم وشاء فإما طوردوا عنا اعتمرنا وكان الفتق وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء الا ابلغ ابا سفيان عني بانك اجوف النخب الهواء بان سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء فان عرضي وعرض ابي وامي لعرض محمد منكم وقاء مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديدة في برنامج صفوة الصفوه نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة, ورحمة, أحب أحب. أحب ورحمة أحب أحب أحب الله وبركاته. مرحباً. مرحباً بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم. شهيدك بكم. الحمد لله على سفريتها فضلك من اليمن. الحمد لله وبركات الله فيكم من باب الأمانة سلام أهل اليمن يعني لك وللطيران السابق ولكل الأحبة يعني. بارك الله فيكم. كيف كانت الرحلة أحب. وشعب اليمن؟ الشعب اليمني يعني الحكمة اليمنية وال والإيمان اليمني ما شاء الله عليهم جميعا الله. يعني أشكرهم شكرا يعني لا أدري من قال لأخيك جزاك الله خيرا فخذ أجزل له العطاء يعني لا أدري كيف صحيح كيف, صحيح. كيف أشكرهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة هذا ليس غريبا على أهل ديمان وأخص طبعا شعب ديمان عن الذين استقبلونا بالآلاف في كل محاضراتنا تفضلنا الله وطبعا أخص يعني معالي الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب متعظا للصحارى العافية معالي رئيس الوزراء ووزير السياحة الأوقاف وزد الأوقاف وزد الأعدام إخواننا في الغرفة تجد رجال الأعمال إذا أنا أخوض للذكر أيضا رجال الحرسات الخاصة الذين يعني تابعوني في كل كان يعني وكان كان شبابا باسما بالثمن محيك كما عهدنا على أهل اليمن. فالحقيقة ومجموعة منسقة مجموعة جباري ربنا يباركهم جميعا ويكرمهم كرما كما أكرمونا بما يعني يعني يفوق الوصف. فلا أستطيع ان اقول أقول يعني هذه أمتنا وهذه شعوبنا. وهذه يعني وهؤلاء هم مريدون في كل مكان لعل بهم ان شاء الله تنكسر الغم ان شاء الله ب في وتعالى ونحن, ونحن نهديهم كل سلام وتحية ومحبة في الله تبارك وتعالى عبر الأثير من المعيشة الخير والعطاء إلى اليمن وولنا فيها أخو في الله تبارك وتعالى يعني سيد السفير المفخر عبد الملك منصور ما شاء الله الله الله الله الله الله الله اليمن كله حقيقة له حكمة وثقل ثقافي غير عاد هو التاريخ يضرب جذوره في اليمن فهي يعني إحدى عواصم التاريخ. نعم صافطه وهذا ما نراه قد من من من اوائل الاماكن التي ذهب إليها الإسلام اه طبعا على معاذ بن جبل لما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم مقاله بكتاب الله فلن تجد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفيت قال استهدي راي ولا قال فضرب الرسول يده على صدره وتفخر اليمن ان وطئت اقدام معاذ بن جبل ارضها ليعلمهم ومعاذ يعني من معاذ يعني فهم يفخروا بهذا التاريخ وشيء طيب ان يعني الصحابه وصلوا الى اصقاع البلاد في البدايات والحمد لله الناس دخلوا في دين الله افواجه بصدق هؤلاء لعل الله عز وجل أن يخلف في الخلف يعني بعضا منا من خلفنا من ما ما الصالح من الصالح من الصالح يحمل ما يحمل ما يحمل ما تركه سلفنا الصالح باذن الله تبارك وتعالى لكن يعني حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل هو ارسله الى اليمن يعني, يعني يعطي انه كان متفرغا لشؤون الدعوه ويختبر الولاة والامراء والحكام الذين يرسلهم عليه الصلاه والسلام الذين يرسلهم عليه الصلاه والسلام الى اصطاب امصار البلاد هل كان لديه وقت لهذه الاختبارات في, في غضون هذه الدعوة والبيت والأولاد والزوجة والسكن ومشاكل الدعوة الكمية نحن نقول على المستوى البسيط إذا كان الواحد منا يحاول أن يتقل به رب العالمين قدر ما يستطيع يطوع الله له وقته رغم أن الوقت يعني, يعني ما ذهب لا يعود ومسلطك السيف على رقابنا جميعا فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم زوى الله له الأرض مشرقها ومغربها فراى وراى وراى وكشف الله له حجب الغيب فراى ورا ما لم يره غيره انما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني يقول المنافقين لا ترفعوا رؤوسكم قبل ان ارفع من الركوع والسجود قالوا أما ترانا يا رسول الله قال اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي هذه خصائص رسول الله عليه فلك ان تتخيل هذا الانسان العظيم كيف يقدر الرجال وكيف يقدر الناس وكيف يتعامل معهم ولكن يتعامل من عليائه من عداء النبوة وع.أنا سؤال فضولتك يعني هذا التعامل وهذه بذور الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية التي زرع لها الرسول صل الله عليه وسلم بوهم من ربي تبارك وتعالى وكان يتزوج النساء وينجب ويصفرا ويساعد زوجاته كان كل الأمور تمشي لا وكر وكرت النساء ويتبردنا عليه.هتبردنا الرسول صل الله عليه.طبعاً يتبردنا عليه يعمرو حزب ضده وحزبين حزب الكبار وحزب الصغار ويتألبو عليه ويعملوا مشكلة في البيت كبيرة. وظل ساكتا ساكنا إلى أن مرة واحدة اعتزلهن شهرا كاملا يعني يطيب لنا في في, في هذا المنحى يعني أن ننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج. الله عز وجل. كيف ولعل... كان في بيت عليه الصلاة والسلام؟ لعل هذا الكلام الذي نريد أن نشرحه ونفسه يعني خير للزوج ولزوجة في البيوت الآن يعني. أخي. صحيح. يعني كيف كان هو يتعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته التسع؟ وكيف كنا هن نتعاملنا معه؟ كزوج لا يقفع به هو قدوه لا, لا هو قدوه حتى للزوجيه في في ايضا لا لا هو قدوه, هو قدوة في الزوجية في كل شيء, هو في كل شيء. بس هو اجتمعت في يعني انت لما تحب تفصل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج انسان والرسول صلى الله عليه وسلم كنبي رسول العجيب لا تستطيع ان تفصل بين الطرفين نعم هي مو عادة صعبة جدا. يعني هو هو هو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم. يوحى اليك لما تجي تفصل في الزوجية هو هو هنضرب مثال كزوج بشر هو بشر في زوجيته بشر في ولكن في كيانه وشخصيته نبي ورسول يعني مثل مثال يعني مثل يعني احنا طبعا بس ايه مم. يعني النخله التي تصير فوق وصول او تاخذ من رحيق الاصحاب لما تزوج زينب رضي الله عنها عليه ربنا ام المؤمنه عائشه كانت اكثرهن غيرة على رسول الله معروف دايما هي عندها رابطة بالبثائق كلها حتى قول إن المسألة اليها إليها ماذا نصنع ماذا نعمل هي كأنها زعيمة في البيت. <تصفيق> ما التكلفة. هي كذا لزوجات الناس. فلما ب... رأت زينة فجاء ليخبرها أن الله زوجني زينة. عشان من هذا كلام عشان ما لو زوج الأنبيه وقال زوجته والله أنا أمي قالت لي كذا أوي قال لي أنا رحت تزوجت. تختلف عن لما واحد يقول إيه إن الله أمرنا. صحيح. فماذا تقول؟ قالت مغيظة وكأن الله في هواك دائما يا رسول الله الله من فيها ومن <تصفيق> يعني صعبة وبعدين مثلا أول ما بلغت أنه سوف يتزوج أم سلمة أم سلمة مشهورة بجمالها الفائق سبحان الله جمال جمال خارط العادة حتى تتكلم نساء قريش والمدينة عن جمال أم سلمة فذهبت لم تكن عجوزا شمطاء مثلا لا هي كانت كبيرة السن ولكن كانت فيها جمال خارق. فقالت سنرت وأردت أن أراها فتحينت الفرصة حتى رأيتها فوجدتها أكثر من موصف الدهن سبحان الله عجمل كمان فعدت مغنومة إلى أن لقيتني حفصة كيف تعمل حزب مع حفصة يعني هي أخرى حفصة يعني فقالت حفصة سوف يزوي جمالها مع سنها على مشارف السنوات الأواخر فسوف يدوي جماله معا فيتهدئ من صديقتها من روعها فدي والرسول يشرح كل هذا يعني هذا كله يصل الى الرسول ده عليه الصلاه والسلام فكيف كان يتعامل هذه هذه القصه ويتعامل من ايه من منطقيه انه زوج وقدوه ونبي ورسول كيف يلملم اللي... كل هذه الخيوط في شخص واحد وانا انا حاولت تطلع حياتي الدعويه وال والتعليمية وانا ما زلت اتعلم ان احاول ان افصل او اضع حتى ولو خيط رقيق بينه كبشر في كل تعاملات زوج اب جار عالم متعلم وبين شخصيته وسلوكياته كنبي الرسول لم استطع الفصل لم لناذح هذا الموضوع على بساطة البحث بصوت البحث أن خبرتكم فضيل حقة على الرسول معه. الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم. المشاركين الكرام مسائنا الأعزاء في فكرة داعي إسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نسرع مع حضرتكم. في الحديث حول الرسول الزوج عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتصرف في بيوته مع نسائه وهل كانت النساء يتالفن بعضهن مع البعض ضد البعض الآخر وماذا عن غيره النساء داخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يواجه مثل هذه الأمور وما الممراد عن مصطلح الضر داخل بيت الرسول عليه والسلام وكيف تصرف معهم وكيف علمهن مما علمه الله تبارك وتعالى وما الفرق بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين وهل لنا أن نتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في جميع أمور حياتنا حتى داخل بيته وأسألة أخرى كثيرة مطروحة مع حضراتكم في هذه الحلقة من صفة الصفوة حول الرسول الزوج واصلون واصل كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بحضرة فيكم مرة أخرى في صفوة الصفوة ومع نرحب ضيفنا الكريم أبالي الكامي الكبير فضلت الشيخ الأسداد الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بصورة الكهرباء بداية قبل أن نشرع مع رسول الزوجة عليه الصلاة والسلام هل لنا أن نتخذ الرسول قدوة في كل منح من مناع الحياة حتى المناع الاجتماعية نركب البيت أيضا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله على القدوة والأسوة علي عليه الصلاة والسلام نحن نجد من بلوجوب أن نتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير الأمور كبير لأنه هو يمثل إيه؟ يمثل منهج القرآن العملي يعني عندنا كونان أو قرآنا قرآن مستور وقرآن منسور القرآن المسطور ما بين دفتهم وصف طيب وهذا الكون المنصور الذي حولنا يمثل يعني إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه آيات صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يمثل هذا القرآن المسطور تمثيلا حيا كأنما ترى أنت قرآن يسير على قدمين يسيد حياة فهو في صغير الأمر لا يتعدى منهج القرآن الكريم فهو القران اذا كان نص ان كان القران نصا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين والشارح والمفسر للنص في كل افعاله واقواله ويمثل المنهج العملي التطبيقي لكتاب الله عز وجل نعم إذا حبينا اخذ ده. مثل او مثلين نستمتع يعني لما رأى عمه الحمزه وقد بكر البطن في أحد. في احد وولاكة هند كبده ففي حالة حالة قل انما انا بشر في البدايه انا بشر قال والله يا عما لو امكان الله منهم لا اقتلنا سبعين بدلا منك سأرى عربيه خاصه خاصة منذ ان يعني العربي لم يكن ابدا يمثل بجوثة احد طبيعة العربي خلاص ادامات انتهى. قاطع في المعركة وعبدو ليه مثّل <مشف> جثة؟ الحجاج مثل بجثة ما هو يعني الحجاج يعني حبيب الحجاج بسقيس هذا مبهر سقيس يعني قصة خاصة يعني نعم. من احفاد الحجاج سلم يا رب ربنا, ربنا, ربنا. البشرية الخاصة الخالصة بسبعين تركه ربه الى انعاد عاد الى المدينة ليقول له ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به مصر. يعني اوش شيء ايه واحد. واحد لا يعني كلامك هذا خطا واحد امام واحد ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم فوقيروا الاصفادلين لحالة العوام الناس ولاصحابك ولئن صبرتم حير حير نسبة. نسبة. واصبر أبر، واصبر، وما رصبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكفي ضيكم مما ينكرون خلاص. والله عز وجل أشفع غليلهم خلاص. أنت إما من رأيت. قتل خلد من الوريد. إذا هذه حالة بشرية، هذه حالة بشرية، لكن عندما تغلب بالوحي يعني يعني تختن البشريتهه بنبوته ولا سرته. وذلك انا احيانا اشرق على نساء لما الامهات المبنون لما اخذت لكم ادخل كده في الحياة وفي تفاصيلها اقول كده امهات المبنون اخذر انها في بيت تختلط فيه البشرية الخالصة بالنبوة والرساله الخالصه نعم وتتعامل مع بيت موصول بالسماء في كل وقت فاي همسة او لمسة او حركة جبريت فوراً ما يناسب الواحد. بنبيه على. يعني بيت ليس عاديا مش بيت عادي يعني كده هو في بيت ببيوت لها رتابة. بيت الموظف غير بيت الطبيب غير بيت رجل الاعمال غير بيت ال الحرفي. <تصفيق> <تصفيق> ان كل بيت هو ظروفه صحيح. صحة فالمشكله انك لما لما لما لما تقلل لما لهذا البيت الكبير فان مهات المهمين. ليهم خصيحه حكا لما مارك بيليوس المستشفى المعروف لما كتب, آه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خديجة عطف او حب الزوجات وحنان الامهات ومن وجهه نظره من نظره هذا المستشرق بيليوس ان هو خديجة تمثل للرسول صلى الله عليه وسلم زوجة وام وعلماء النفس وعلماء الاجتماع يعتبرون ان البنت ام منذ يعني منذ اول ما تلعب البنت تلعب بايه بالعروسه بتمارس امومتها الولد يجيب فرس وسيف ومسدس و... و و, و... <تصفيق> طبيعة, طبيعة التكوين فادي احنا, احنا مسخنا ال... ال... الكينونه بتاع الاولاد والبنات ودرسناهم في مدرسه واحده دي مصيبه ودرسناهم بمنهج واحدا هذه مصيبه اكبر كل ذرة يقول علماء التشريح كل ذرة في الولد تثبت ذكوريته من الالف الباء وكل ذرة في البنت تثبت انوثتها من الالف الباء في عاده تتغير المشكله تتلعب في في عمليات تحويل المولود الآن يعني وانت انت ما عرفتش يا دكتور تحول الى ذكر وذكر مو زمر تحاول يعني ما تحاول احيانا يعني مساله السلامه يعني لما كانت ان انت لما تتدنا الى الـ الى الـ يعني الى الحمئه او إذا يعني مام يعني مثل ما يقوله، آه حما، فاا كد زوجتي الشيخ تزوج علي رغم ان ايه انا واحد وخمسين كيلو جرام فاصله 6 وهي سبعة وثمانين فصيلة اه خلاص احنا دخلنا عند الجزار كده، احنا نركز على الفصيلة، لا لا, دخل آه آه لا دخلنا كده عند السورونج الميزان، على الميزان، على الميزان، على و و و ابحث الناس اصبحت خلاص يعني فين المقياس خواء اين أي أي الانسان مش لازم يقول الفيلسوف القديم لما خالد بالمصباح بالليل اين يا راجل ابحث عن الانسان او فين بنى ادم <تصفيق> <أيض>. لا يوجد فأنا أشفق <تصفيق> فانا اشفق على امهات المؤمن ديه انا ممكن زوجها اتكشف وجه زوجها مثلا يوم يومين شهر يبقى كويس لا لا لا لا لا لا لا لكن لا تقصب جميلها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لما راح علي يتزوج بنت ابي لهب عمليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مش مانع اعتاد للزوجات لا فلا. إن فاطمه مني هي بضعه مني ما يريبها يريبني وما يؤلمها يؤلمني بحته جزء مني فان كان ابن ابي طالب يريد ان ياتي ببنت عدو الله وبنت محمد تحت تحت تخفر واحد انا لا اذم ثم لا اذم ثم لا اذم كنبي ام كبشر لا هو, هو لا يأذن لانه يحب علي لماذا لان فاطمة تشيد في قلبها من ان علي يتزوج بنت عدو ابيها دون واحده واحد الذي, الذي امر اولاده ان يطلقوا ويتركوا بنات محمد في البداية لان شغل بطلاقهما عن الدعوة م. الامر الثاني ان فاطمه عندما تغضب من يغضب من عندها الرسول عليه الصلاه والسلام واذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب رب العباد مين مين يخصر في الاخر علي صوع رحمه عليه عمل ايه لا لا ورمضان حضرتك لما لما امتحن عن عن الزواج ببنت ابيها انتهت القصة تماما انا اود ان اركز هنا لان بعض الناس يرتكز على هذه القصة لا لا لا. لان الرسول منع الزجه الثانيه الله. وقال لا او لا لا, لا, لا, لا, لا. لهذا السبب لانه هو لا يوافق بالمنطق البلود ان اي شيء في, في نقطة يعني لما جاء العرب الطه كانت اسلمت لا ما كان لسه ما فيش دخلين تسويق المسلمين من المشركات يعني فالمشكله مش كده المشكله ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء العرب الطه عرب سته ولما وزع وزع قال والله هذه قسمه ما اورج بعث والله انت لم تعدل يا محمد فللحظه اللي هي الـ الـ الـ الايه لما الاول تتفهرب وتبع الاخر قال من اذا يعدل ان لم اعدل انا ثم سكت اعطوه ما يريد حراس يعبر عنه فتخيل انت ان الزوجه فعلا مع واحد ان غضبت غضبت السماء وغضب رب العباد. نعم الغضبة. غضب منها طبعا الغضب فهو في... لا يغضب إلا في حقت. عليه سورة. ولا كان يغضب لنفسه مثلاً؟ أبداً ما غضب لنفسه قط. حتى نقاد القضاء. لا لا لا لا ما غضب لنفسه قط. وهذه الحالة خاصة الرسول الغضب على سيد على حمرة. غضب على لا على, لغض... على غرض غضب... دنيوي. لا, لا لا لا لا هو غضب لما موسى بجسنت عامه. هذه يعني خارج عن حدود الإنسانية. فقط ماشي ولا ها لا صراحه اما لقتل او الاستاذ لا لا طب كل الشهداء موجودين غير زي. حمزه زيد هو لا هو غضب م. للتمثيل م. بالجثه عامة م. بس فانت تخيل انت امراه تعيش معها ممكن ايه لما الزوج تغضب من زوجها الحساس مثلا يعني صدق يعني عادي واحد لا يصلي م. م. متكبر. واحد متكبر واحد عامل الروح ان هو فرعون وهو صاحب الايادي العريا ودايما يقلل من شأن شان ما تمام يعني صار طرد مطارده نعم واحده واحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم او تغضبه دي مساله مش... يعني فانا اسق عشان لما نذكر أح... حوادث وأحداث من امهات المؤمنين ابتدي الناس يقول الله طب ما يا عم هو المؤمنين يعملوا اكثر اخير او يعني الله, م. الله, م. الله. ما دي عائشة هي وحفصه وسودان انا هذا ان واحدة تشم فما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت اخلت مغافير ما رأسيه ده حلول ورائحة كبيرة مم. نوع من أنواع الحلا بس رأسيه كان لا يقرب يقترب أبدا من الرائحة الكبيرة أبدا طيب فرأسيه من, من من أنه فكر أنه بيهزار يعني هزاري يعني عايش الأول أنت أكلت ما غفير تعال يا حفص شم الله حفصة شم نعم أكلت ما غفير وهم متفقات من قط أن إحنا أول ندخل علينا هو أنت أكلت ما غفير عنده سبحان عند الله عند عنده <تصفيق> الرجال القطبي، آه التي أنجبت، أبو راهي، آه المصريين الصعديين التي أنجبوا جملة من عندك من هناك حسن هذه في ش شرق غرب شرق أبو قرقات، من عندكم؟ نعم نعم إذا نعم نفخر يعني الحمد <تصفيق> لله، ال يعني وعددنا على هذه بنت زمعى رضي, رضي الله عنها هي اول زوج بعد خديجه نعم النبي احنا طبعا بالطبع بالتفصيل ان شاء الله تزوجت ان شاء الله ان شاء الله الله ان شاء الله كنا من الله بنت زمعة كانت كبيرة وكانت يعني سمينة حتى يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم منها الرسول يضحك يعني دلت مرة صلت خلفه فقالت والله ركعت حتى وبعت يدي على أنف خشة يقتر منه الدم هي سمينة فلما راحت الرسول كان يقول كان أخيان يقرأ مثلا الفاتحة والبقرة ويركع بالتنم وقف لأن يكون مصلم ثالث فجال تقصد وراء فأزوشها فقالت أرسل تركعت فلنش تأمكن إن أنك راس الدم ينزل في الأنف فسبحان الله, الله. فسودة منتزامها يعني موقف حساس ليه لأنه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوتها يعني احراجا من خوله السلمية التي جاءت له وجدت البنات وأولاده من غير بناته من غير أم ما وتخذيجي كان لديه القاسم والطيب والطيب وحرمد القاسم ورقية وزينب فوجدت أولاك من غير أم فقالت يا رسول الله أنا جدت حزينا على خديجة. قال كانت أم العيال وربة البيت. ك كلمة جميلة جدا. أم العيال وربة البيت. ويحتفظ بنفسه بمشاعر أخرى لا يقول وحده. ما قال الله صل الله عليه ناس كده على الهوى لك انا مراتي كذا كلمه هذا كلام مكروه والله سبحان الله والله سبحان الله واذا لم يقول تعيب عليه الزوجة ورب رب الكعبه لا معلش احنا احنا نتكلم عن بيوت سويه فنقعد القواعد لي يا ابني خلينا ليه انا من ضمن علماء الاصبع هناك معازف خاصة لشيخي رحمة الله محمد الغزالي الرجل رحمة الله بعد أن ماتت زوجته رحمه الله، مم. ظل البيت كل شيء في البيت وكان ترك بها التربية في للأولاد ونعمل مجد مجد. زوجته ونعمل أو الشباب والبنات ما شاء الله وبن أفضل أفضل تربية وتفر هو, هو للدعوة للدعوة. فبعد أن ماتت ما حرك كرسيا من مكانه احتراما لزوجته. هكذا كنا. سبحان الله يرحمه. في ناس عندها الوفاء وعندها الخلق هذا الخلق هذا الخلو. يعني اما في ناس والعاذ يقول لها نسأل ده سلام نسأل ده. يا طرحل ويرحل بالبيت يعني وان شبحان الله هو أو... موقف هو... سودة بانتظام فسودة قال يا سودة نقول امنا نقول آه آه أمنا, أمنا, امنا سودة, سودة. أمنا, أمنا, سودة. أمنا؟, أمنا, سودة. أمنا. امنا سودة فقالت له يا رسول اكلت من رفير عن جمالية قال كلا فلما ما كنا مجتمعًا م... لا لا سودة, سودة ما كانتش موجودة في الاتفاق الثنائي <تصفيق> ما بين عيشة وحث تضخمها آآه دون رضي الله عنها فلما استسلت السؤال أكلت قال لا يا سوده فقالت هذا عسل يعني أكلت تربية بادية العسل تشم فقامت هذا نحله اكثر من شجر انطفه من, من شجر العرط شجر العرط هذا شجر مختصر ده وهذه ريحتها فردوسه سلم على 2000 تخيل انت سكت نبي فكت. وهو اعلم ان هذه يعني محبوكه وتمثيليه و... اللي خل الزوج العادي بيشم رائحة المشكله قبل ان تهب والمرأة كما يقولون يقول علماء الناس كطائر البحر تشعر بالعاصف قبل تشعر عارف عارف عارف ساعة. ساعة. ان تهوت عندها رضاب لا تشعر على بعض على قوته الله بالله فالمصيبة أن الاثنين تزكوا على بعض ودي مشكلة اخرى لأن الكلام عن تحت يعني لا. أنا ممكن بمشى عفوق طيب لا يعني بعض بعض تكلمنا على اللي تحت جاي, ساعة. ساعة. جاي ساعة. حتى نصلح فالمصيبة ان هو إيه يعني إن لم تضاربنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا لا فيه ناس نكت في البيوت بيعده وبيعمل كده منتظر غلطه ما لازم يحصل خطا وبعدين يفصل تماما ان هذه لها افضال ينسى فضلاها فمثلا يبدا موظف بسيط لاقي مثلا فجاه لاخوات الباب مش فجاه يعني ممرات ما اصبح انسانه يشار ايديه بالبنات ينسى يقول صناعتي انا انا اللي صنعت. انا اللي عملت. صابوه لا لا لا. ها. لا يعرف الفضل لأهل أهل الفضل. الفضل الا ذوي الفضل. اما اللي ما عندوش فضل. ف... مم. مم. مم. لا تعتب عليه. ف... فردت امنا السودة بامتزام على القضية. وكان هذا ما اكد الرسلات وكان هذا ما اكد عسل. صلى الله عليه وسلم. عليك. وهو لا يكون شيئا يترك رائحة كريهة. المن أكرهه أبداً أو بصرًا فلأعتزلنا هذا مسألة بحث الزوجات في في جاكيتات ازواجهن وفي الملابس هذا أمر يعني لو تاصيل عندهم رائحة الباسيوم هذه من أين هذه رائحة من أين هنالك سعر على الجاكيت هنالك الموبايل فيه كذا كذا تتجسس وتتصنط وتتنفصل وتستمع لما ربنا سبحانه شوف قال علماؤنا إذا شككت فلا تحقق إذا شككت لا تحق فلا تحقق. يعني لما الدولة تشك في داعي تستخدم ال اي وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وكل وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال وال اذا شككت فلا تحقق يا ليت اكتفى على المرأة عندها كتب جيد. تمام بذي مراحت. تقول يعني ربما فضلتك في المقولة تهدف انها الناس فتصل اشياء لا تحمد عقبها مثل سبقت؟ تمام بذي مراحت. رقم اثنين رقم اثنين الله عز وجل عندما نهى عن التجسس لم يقل الا امرأة على زوجها على مراه ولا تجسس. لا رجل على امرأة ولا امرأة على جار ولا جار على جار ولا بين فيش كلام ولا تجسس خلاص م. وبعدين. سبحان الله اما ان تقوم البيوت على ثقة مطلقه يا يتفرقا و ان داخله من ساعتها ان كل يوم يسعى مشاكل بنفس المشكله نفس القضيه بنفس الطريقه والمصيبه الاكبر ان الزوجه الاولى اذا كان في بيت في تعدد او في دنيا بهذا الامر طول حياتها تضيع ما تعمله من حسنات وافضال وصلوات وزكوات في غيبه الثانيه التي ما صنعت شر إلا أن الرجل تزوجها امم اه وتصفها وتنعتها ب... بكل نعوت اللي... سبحان الله لما ك... ما كانت امه عائشه تقول للرسول صلى الله عليه وسلم على صفية حسبك من صفية أنها وتشيرها كده لما لما انتهت خلاص لان مش كل يوم صفية بتاع الزمن ده او عائشه موديل 2007 كل يوم تقول كده كل يوم كل ما عارفه قالت تزوجت انا مره واحد بدافع بيدفع ال غير غير ]ihat. غير وقت. غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير لا غير لا طبعا انا هارف الاشطة لما قال تفيما اضرتك طبعا طبعا تفيما اضرتك درة ليست من مفضل سارة السامة في درة ما بالداد بالداد, بالداد. فيه انما ضداد المعجمة درة, درة. ده ده ده. يعني البنت في بيتها بيها درة آه. والزوجة مبتعة والزوج. انا انما ده. تزوج على السيد عشر ما جابش درة لا لا صاحبة صاحبة صاحبة صاحبة صاحبة اوتها طب اوه طب ما في ما اضرتك لو في الله حتى قالت ماذا اقول يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم الرساله دي عايزه يعني تحل موضوع يعني لا. فانا اقول انا اقول للبيوت ان لما ربنا قال ولا, ولا تجسسوا يبقى لا تجسسوا لمصاحه الزوجه حتى لمصاحه القتل لمصاحه القتل هي تقول لزوجي انا احافظ على البيت لا لا لا هي خيبانة ولا هي عرفت تربي بيتها بتقواها لله ودعائها له وصيامها وصلاتها واحسانها لمن اساء اليها وصبرها لما طلبت طب الرسول عليه الصلاه والسلام الزوج اما كان يتاخر خارج المنزل كثيرا مثلا لم يكن وقته ملكا له لقد دعاه التعبدين لزيارتنا ما وقتنا مش ملكا ان شاء الله صحيح يعني فما بال الرسول صلى الله عليه وسلم وقته ما كان ملكا له ما كان يملك وقته الجاريه تاخذه من قمه وتسير باخر المسجد فيسير مم. معها ويقف وجهه الى الارض وتساله وتستفسر وياخذ اخر هكذا طب انا اريد من صدراتكم صورا للنبي عليه الصلاه والسلام هو كزوج في بيت من بيوته او في بيوته كلها كيف كان يتصرف حيال زوجاته رضوان الله عليهم جميعا ابغى ابغى شيء بسيط لو سمحت اسمها اسماء بنت النعمان نعم دي امرأة جميلة جميله جدا وجاءت وعرضها ابوها ان يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشه اجتمعت بالفريق تقول له وهي ينظر الى الايه الاغراب الا ننسى وثوفه بدا يتسع بقى ويجيب من قبائل اخرى لو احنا قريش وعبد مناه ومحل محل لكن استورد في مشكله ماذا نصنع صح اذا اقترب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوله له واعوذ بالله منك بس فول ع جاي من بره من مخابذات لا تدري ع عشاقات اللي يعرفين القصة يعني أول ما أول ما يدخل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله منك بس طيب فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم زوج آه فكان أعوذ بالله منك قال عُسِب بموعاز واحد تسعة عشر رسول عبد الله الرسول آه بمعاذ شه وأنت الحق بأهل دها متعتها وصدق او صدقها وراحت وتق... باكيه للا... جاء الرسول رسول الله وقص النساء اللي جر... لا لا لا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال انهن صواحب يوسف والله ان كيدهن عظيم سبحان الله هذا مسكت ف... سكت... هل... ما طلقهن ما غاضب لما هم عملوا ال ايه نحن نريد لا م... لحظة نقف عند هنا ط فرق رسل سلطان لأسماء هذه آآ آآ. بناء على هذه القصر محبوبة ثالفا كيف تصرس كبشر عليه سلطان الصلاة ما غضب ما حذر ما قال إذا <تصفيق> ما قالت... لو تسرع برسول صلى الله عليه وسلم على طلعة واحدة منهن ما تسوية وكان ما يطلق بأمر من ربي لابد لابد أن طلق فيطلق بأمر من الله لانه لما نعم. سبت مرة انه طلق حفصه مرة هو طلق طلق حصه مرة لا سبحان الله فامره جبلي ان يراجعها قال يا رسول الله إن الله يأمرك يا ان تراجع حفصه فانما هي زوجتك في الجنة الله جل الامر بعمر رضي الله عنه قال والله لو امرني ان اقتل حصه لقتلتها سبحان الله جل عمر كان لا يستريح من جل جل جل ابدا. جل دي لا لا, لا لأنه ابو ابو بس الفكان دايما يقول لها ايه انظري من ابوك ومن أبوها ها يعني انت تعلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا انا لا طلقت ها الله العظيم انا خلي بالك انا بس يعني انت انا عرفتك على ابو بكر ابو بكر الشركه قال لا قلنا تزوج اليوم رحت اشكر الرسول قال لا انا تزوجت حصل فيعني كده هو عمر معتبر انه زوجها جبران خاطئ الله <تسأل> اكبر <أكيد> على <lore تسأل تسأل> الله أه؟ لكن بامر من الله عز وجل طبعا لا تزوج الرسول ولا اتخذ بامر, بأمر فلما الله. راجع خلاص ف كانت اكثر المستفيدات من قصه طلاقها مره لما حصل بقى ان الرسول خد جنب من النساء الجميع هون جميعهم. جميعهم عمل ايه انا بده هم اجتمعوا حزب الكبار وحزب الصغار من حزب الكبار حزب الكبار بقياده ام سلمة نعم معاها سودة بنت سما و و و و مع حفصه وصفيه وصغيرة السبت طيب ف هنا واربعه هنا نعم نحن نريد ان نطالب الرسول بزياده النفقه صلى الله عليه وسلم اتسع اتسع انا بعد عمر طبيعي خلاص انا كده البيوت بيوت الصحرا كلها ياكلوا ليش احنا ي... كنا ينظرنا الى بيوت غيرهن رقم السنين ان الرسول له خمس الغمام فكان لا يترك ارض المعركه الا وقد وزعها وضحكه. هذا مات. مات. مات. لا. لا. دي في حقه هذا ما هو مفرد الرسول لا لوضحه حقه ما كان ياخذ منها شيء ما يأخذ يوزع بابي انت امي يا رسول الله. الله ويعود صلى تمر تقلب في الفراش طوال الليل يا رسول الله ما انت الليل قال يا عائشه اقليه نواه من ذهب من نواه الصدقه نعم تذكرتها بالليل قلت لو قبض محمد اليوم ماذا يقول ربه اليوم يا الله يعني لو قبض صح اليوم صح صح اليوم صح صح لو قبض صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لله لا أصوه أنا تعجز الكلمات أنا أتكلم على رسول الله تعالى فأصوه شيء ما قدره فوق قدر إلا ربي والله ما قدره يعني مهما وصفه الوصفون ومدحه المادحون يعني كفى أن الله عز وجل يعني اولاو هذه المكان كبير كبير. يا رسول الله فهم اجتمعوا وارحوا قدموا الطلب يا رسول الله اذا بدنا وجد الموضوع بإيه ايه ايه ايش مغفير وايه كلما تدخل الزوجة جديد يعملوها مشكلة وانا بقى اه بعدين ماري ما وضعت ابراهيم ففرح وجاب ايه ابراهيم يريد العائسة وكان سبيل بالرسول الله عليه الصلاة, آه. الصلاة. انظري ما اشبهه به. فارحة. فارحة. واحد عنده واحد ستين سنة. ورزق ولد. وكل اولاده ماتوا فارحة جدا. وبعدين ما اشبهه به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان شبه جد ابراهيم عليه السلام. فارحة اشبه بنفس الاسم. لكأن عنده جد ابراهيم في ابن ابراهيم الذي يشبهه. وابن ابراهيم الذي ولد بالاسلام. الثلاثة الاخرون قلدوا قبل البعض. فالحدث لا لا. القاسم لا الثلاثة أولاد الذكور الذكور ولدوا, ولدوا في الإسلام بعد البعث الأربع بنات ولدوا قبل البعث لأن فاطمة ولدت قبل البعث بخمس خمس سنوات اللي السنة التي تهدمت فيها الكعبة وأعادوا بنائها ولد فاطمه القاسم والطيب والطاهر ولد, ولد بعد في, الإسلام في الإسلام حتى الحديث بدعاه <تطورت> ان في إن الله رزق القاسم ضئرا مر... مرجع يعني أنها ترضي الجنة في في في قصر من قصر لا تعب فيه ولا مصر أتحبين ان ترينه يا خديجة قال بل اصدق الله رسوله. لا. هذا بعث. فطالبوا ب بالذات طيب صحيح. فلما لما هو جاب ابراهيم مهيم. صوت صدر في الصحن. قل لي وتعال. عائشة تشتريه وتكمل صرحه. قال أنا عائشة مشكلة. أنا ما انجبت احنا متل ما على المسجد السنين يا بحصة هي. احنا هؤلاء مباشرة. ففي حساسية من هذا الموقف. أبو علي ما هو حز يلتف الجو. ما اشبهه وبيه. فتنبغي <تنظر> والله ما يشبهكنا في شيء ما يشبهك في ما ما يشبهك في شيء الله الله يعني الرسول حتى لو الرسول صدق كل من بابل مجاملة يقولنا والله ما شاء الله لا قدر لا لكنه استاذنا ما كمان مجاملة أقول ورغيت عند البيت مشكلة نفوت إحنا نتعامل معه باش فالسنة سبحان الله وكيف كنا تعلمنا من من كلام الرسول عليه <تصفيق> الصلاة والسلام هذه الفعده العظمه ده د د د سبحان الله العظيم مره ماري القطبية جاءت لتشكو كان مجعتها في مكان بعيد مش جنب النساء لأن خ يعني سبحان الله وكان يقال مكان نساء, نساء كلنا كنا في مكان كان الواحد ما ماري وكان يقال فيها جمال مصري فريند سبحان الله حتى الله, الله <تصفيق> <على خلطي تصفيق> رحمة الله عليها بنت <تصفيق> الشاطر تقول يبدو انها ورثت جمال نفرتيتي وورقة السوت ورقة راقم طير ترى عشاء الرحمن الله <عليها تصفيق> <رحمة> الله يرحمه <تصفيق> الله <تصفيق> <رحمة> الله الله <تصفيق> الله أن... ان هي لما, لما جاءت لتسال الرسول سؤالا عايز الرسول في امر مستعجل ماريا مريم فعايز يدخلها في البيت وما كان خادم زوجته في الشارع مارا. فكانت حافصه في زياره ابيها عمر طيب فدخلها في بيت حافصه فحافصه دخلت بيتها وجدت وهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مريم فخرجت وقفت امام الباب وكان مرة. ما كانت تعرفها؟ لا تعرفها. طبعا انا اعرفها بس في بيتها تقف اه اه اه. طبعا اه. دخل, دخل مم. بيتي ومغير اذني. يعني سبحان الله. طبعا اكيد الزوجات لديه كياسات اخرى في مخوص. المسألة. طبعا. المهم احنا نتكلم عن نفس التاريخ. نفس البيت. في البشرية. وفي ارقى مراقب بشرية. جميل جميل. افضل النساء. وفي افضل انسان وطئت اقدامه أرض أرض أرض الارض اضل الناس هذه عليه الصلاه والسلام فغضبت غضب شد وانهمرت البكاء مريم انهت المحادثه معها وعادت الى بيتها فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدد لحفصه فجر في البكاء اكثر وطبيعه المساء سبحان الله لا تترك حتى تهدأ بعضهم لا تترك الرسول كلما الله ارؤ رحيم صلى الله عليه وسلم يعني يعني حلم حتى على المنافق ربما ربنا يهديه والكافر ربنا يهدي له سبحان الله كل هذا قرأه صفيه حتى اسمحك ما ما سبحان الله بعد انصات نعم فصل سيدنا سوال سوال. الكرام مستمعين الاعزاء كيف ادار الحوار بين الرسول عليه الصلاه والسلام صفيه بعدما خرجت امونا منا القبطيه من منزلها وانهت حديثها مع سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعين للأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع المرحب وضيفين الكريم أبداي الإجتامي الكبير فضلت الشيخ الأسداد الدكتور أومر عبدالكس مرحبا بصلاة أحزائي نكمل حوارنا مع الرسالة والذي در بينه وبين أمونا فبكي يرضيها قال لها سوف احرم ماري علي ولكن بي تخبري احدا السرعة ساعدت وهدقت تماما خلاص احنا حذفنا واحدة من الاية من قائمة وسودة من قبل كانت ايه اعطت بلايسها لعائشة فيدي واحدة كمان يبقى كده لكبر سنها لكبر سنها نحن بحيث انه تبقى بس قالت اريده ان اكون يسمى يوم القيامه زوج محمد تحمل هذا الشرف يعني كانت كبيره في السن كبير ال العجيب أن حصه لما اصبح الصباح ما استطاعت ان تكتم السر خبرت راحت لعائشة كنت بها الحليب، الحليب، كت بها بإيه؟ <تصفيق> خمر سعيد جدا من رسولك رسل من جالينسية، خا خ... خ... خا خايفاً من مارية وأنج منها الولد وبعدين آ... آ... سبحان الله العظيم لها دلال خاص وبعدين ول... ولد مارية اعتقها وهي كانت آ... المقوقص عظيم نص ارسل على سيد مارية وقثاة سيرين وبغله وطبيب رح دول هدايا رسولنا رسل على سيد الرسول. فتزوج ماريه واعطى سليم او هبها لحسن المسابت الذي قلت فانت بعض من شرف المقدم نعم وهذه قبل ان يلثم ابو سفيان نعم صحيح المقدم قلت الابر ابو سفيان نعم واحترم صحيح ااا وبعدين قبل البغله ورد الطبيب وقال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع سبحان الله بس بس حاجه الطبيب ما يحتاج الطبيب ما اذا, إذا طبقنا هذا النظام قال عالم من علماء التغذيه في جامعه اكسفورد العام الماضي درست 652 نوع من انواع الحميه والرجيم وجدت اعظم نوع اعظم نظام هو قول محمد بن عبد الله لا إذا نحن قوم اذا لا ناكل لا ناكل ما نزل لا نشقع العاق بيته الداء والحميه راس الدواء أمم، نحن الآن قلبنا هذا الحديث. ما نحن قوم لا نأكل حتى نشبع وإذا أكلنا لن ننزعج ولا نعذب. بس ربنا أبو مم. مم. يعني الأثب بعضهم يقول إيه الحمد لله يعني طمت عن الطعام ليس عن شبع ولك عن ملذ. ملذ. لا سلط علي ربنا عزيز ولا نسأل سبعين. يا ملذ. حاكت ومناحك ومناعيش. إذا كان فيهم بعض الهنات من أمور النساء أيضا. بنزل القرآن. وباصر النبي الى الى بعض ازواج ودي حديث حديث تعرفوا بعضه على وأعرف بعض واعرفوا وأعرف عن بعض وأعرف فلما نباها نبي قالت من انبعث بهذا ما يا خبرك من, من. من أخبرك؟ سؤال غريب اغرب من من الخيال من الذي ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هو حيد صحيح قل ما بن بشر مثلكم يوحى الي طيب السؤال ده ليس في مكانه ما انا بنبعث بها هلا فلما جاء موضوع النفق بها الله الله يعني موضوع مريم ها مم. قبل يعني عده موضوعات موضوع الطعام واسماء بنت بن عمران والمغافير ووائل اخر فزياده النفق لما تحب تنزل يعني تحب تنزل اه يعني يعني, يعني مش شرطه ان الراجل في البيت واقف على الوحدة الرسول صلى الله حتى هذه اللحظة ما اخذها موقف لا, لا لا لا لا, لا لا اخذ الاجابي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على دي ويسكد دي ويرب دي ويضحك مع دي وخلاص عشان الامور تبشي هل ورد شيء حينما قال لأمنا حفظة سيحرم عليه ماريا آه. انهما ذهب الى أمنا ماريا لا ما هو الموضوع هم هي الترضية وتهديئة لا, لا هو ربما يقول في لحظة انفعال من باب ترضية الزوجة ليهدئها وبعدين هي نقضة العهد فهو يوم الصبح مرد ساعات، سويعات قليلة راح خبرت ايش ايش اه طب, طب اينا نعمل عقد بيننا وبين بعض صحيح, صحيح. صحيح. اه اعتلت بالسروط اه نعم طبعا بلا شك ايه اه لا وربنا عاتبوا دي ما تحرم ما حل الله لك سبتغي مرضات مم. ازواجك مم. اه تحرم. يا ايوه النبي دي ما تحرموا ما احدا كأن, كأن الله يعاتب رسوله لا لكن هذه في لحظة بشرية ايضا يقاومها رب العالمين فوق سبع السماوات وهذا ما نتعلمه فضيله لا, لا, لا نحرم هكذا ولا لا, لا لا لا لا وبعدين لاجل ترضيه زوجته الاخرى ما ينفع ما ينفع لا لا هذه الدروس منح الدروس المستفاده من المحاضره سا... ف النبي صلى الله عليه وسلم يقرض بعد ان حكيت زياده النفقه مم. صراحه في شيء زي نقولك عليها خادمه خادمه عندنا في الصعيد يعني غرفه داخل غرفه من صاحي كده زيها بمخزن نعم سمور خشب وكان معناها بيصعد اليها <تصفيق> يعني في, في البرنامج بتاعنا عباره عن جذع نخل خشن بكل مصير <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله وفوق عنده رباح خادمه واقف تحت عشان كان حد زي زور او بي وظل في هذا المكان تسعه وعشرين يوما متواصله ينزل الصحابه ويرجع ولا يدخل بيت من بيوتهم ولا كلمه, كلمة, كلمة ابو بكر ولا عمر ولا كلمه ابو بكر ولا عمر ولا كلمه خايف بكر مرعوب لكنهم يلاحظون كلمه ولا الرسول ولا عمر ولا كلمه ولا يدخل بيت عمر ولا كلمه ولا اخي والامر كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه ولا اعتقد زعما زوجتك فلانة ولا ابناتي على الاقل ما سبحان الله ايه ده انت يا عمر قال الله رضي وكلمنا رسول الله والله لو امرني ان اقطع عنق حفصه لقطعته <تصفيق> كان يضحي بها صلى الله عليه وسلم عنده اولويات سبحان الله قال يا رسول الله انت احب الي من, من ومن ومن من قال ابن الناس والولد ف قال, و ومن قال ومن نفسك الذي بين جنبك عمر قال من نفسك الذي بين جنبك يا قال الآن يا عمر هو لا الامان صحيح الحمد لله لست بعض من بناتنا ونسائنا واعلمياتنا يتجدل في الحجاب الله اللي الرسول لو شفهم ما يعرف ان هؤلاء من امة نحن هؤلاء ما امنوا بعض فترة لا لا لا ما امنوا بعض فترة هم يؤمنون ببعض اختار ويكفرون فرونه بايق <تصفيق> راته سامعني <يا> والله <رب. تصفيق> انا عجبني القران بيعجبني فيام يعني لا لا لا ما عجبني يعني رسلا ما اقر سيدنا عمر فيما ذهب اليه انه احب اليه من كل شيء ما نفس نفسه بس بس بس قال له ما. قال له نفسه كانت تبين جنبش قال قال الان الان الوالد قال الان يا عمر الان قال له لو امرني ان اقتل حط اقتل سبحان الله انا في ده صحيح فذهب للرسول فلما دخل عمر راعه ما رأى هو كان متجنبين ان يزوروا الرسول في هذا المكان من ده بالأدب خليه في خلقه هو انت يصلي ويتكلم ويحي إليه من الوحي ويبجل اتخال اتخال انت هذا الانسان الرقيق اللي كله رحمة كله عطف كل حنان وبعدين تقسو عليه بضع من النساء وهو <تصفيق> الإنسان اللي عبارة عن يعني مرة النسرة تستفرع تجرع وخده عليك. بهذه الرقة يأكل في هذا المكان يأكل الخشب من الطعام عمر لما دخل هذا حصير قديم ورسول لما قام انكشر جنبه فوجد الحصير علم خطوط على جنب في جنب رسول الله وسلم فأكشت عمر بالمكان قال رسول الله كسر وقيصر وهما عصيان الله يرفلان في الحريق والدباج وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك في عمر النساء وشوف بنت اخناها افي شك انت يا ابن الخطاه شوف الرساله لا لا شوف العظمه شوف, لا شوف لا القياده لا لا لا. شوف العقل شوف الحكمه لا يرتد الاحداث أحداث لله سبحانه ويربي النساء بطريقته لكن لا لا. عند الوحي وعند الردود وعند الاسئله هو رسول افي شك انت يا ابن الخطاه الرساله اولا انها لا. نبوه لا مرد يا الخطاب إنما شقاءوا أمتي يوم ما يكونوا فيها كسرة ويوم ما يكونوا فيها قيصر ماشي خائل ينامون ينامونا على الكسرة ويرفولونا في الحريف لا لا ينام ينام ينام, ينام زي معايل لكن هو الخبير يقول ايه أن المصيبة المصيبة كسر. أن يوم ما يكون في الأسرة كسرة وقيصر الآن الزوج كسرة الزوجة قيصر والبنت كسرة والولد قيصر محد عارف كلم حال الآن كل كده البيوت والعيادة يقول قبور قبور والله لا حتى طلع مال الله لله وما لقيصر قبور والسلامة آه. قبور وناس موتة بس في سورة كائنات حية ما حكى له سيدنا النبي عليه السلامة والسلامة لأي شيء عمر متهيب لا. قال يا رسول الله لأن هو كان عمر رضي الله عنه عليه الله. كان بيتناوب مع صديق له رعي الغنم خارج المدينة مم. فكان يروح ليلة يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه يروح الليل اللي بعدها وهو يتناوب ايه راعي الغنم ثاني يعملون أيضا؟ اه كلهم يعملوا وفي المجلس هكذا لا لا لا, لا, لا المجلس فقط يا الناس كلهم عليهم كلهم عمال وموظفين وللنجار والحداد سيدنا علي بن ابي طالب بنجدك من ان يطلع لليهوديه بالدلو ماء وكل دلو دلو تمرة تمره حتى ب عشرة تمرة ويضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير ما يأكل عبد من ما خير من مأكله من عمريدي وإن النبي الله داود كان يأكل من عمريدي تعال سيدنا عليه فرحانا من جانب تقر الرسول هو ذا يأكل علي جائع فيأكل والرسول تكلم واضح أنه أنا رسول الله يأكل واضح أنه أنا رسول الله فكيفنا سيدنا عليه أكل كل ست عشرة تمرات وهذا ست عشرة ثمرة ورسوله أكل نفس الشيء فعلي يبدأ خ اخذ بروت فعايز يداعب ابراهيم صلى الله عليه وسلم هذا التمر اكلت يا رسول الله هذا عجيب فلو اعجب منهم أن ياكل التمر بالنواة فتحط انه دائم كان يضحك عليه الصلاه والسلام عمر افترق علي صاحبي بابي في وقت سجون حللت جاي من الليل من المدينة الرسول ما حكى سيد عمر لحظة الموقف هذا ما حكى لا أيضا. انا انا بس برجع لك ال... لا برجع لك الاحداث ازاي كان الصحابه في رعب من من الرسول وهو واخد جنب من بيوتك معك بلاقي الحصات عيدك في كل طيب لما طرق بابي في وقت لا يطرقوا فيه قال فتحت الباب فقلت اطلق النبي نساءه يبقى عمر أول هم, نفس نفس اول هم نفسه اول هم إيه. اطلق قال لا قال ها هل هجمت الروم او فارس على المدينة فانظر الى الهمين ايهما اطلب قد نبيه نساء اول واحد ليه؟ لان هز بيت النبوة هز الامة كله عمل اجل ابنته حفصة لا لا حفصة الا قل لو امرنا رقبتها رقبتها لان ابني لما انا اقول للشبابنا لما تتزاوج يا ابني و تروح تجا كده مع يعني أبو زوجتك، ما ود أنا الأولاد بسيرة، يلي تشعر فيه الرجولة، ساعتها حطي دفيده، ده أو بتشعر عن ال ال ال المرأة والحرمة زي ما يقولوا في ال في أخوانا في خريجنا، هلا تتحدث، مم. وأنا وأصل والشابكة ونخلص، كما تعلمون، يلي تسيب المكان ويمشي. إذا ما. ما فيش حد هتزوج يا مولانا. لا لا معلش كل النساء تحددها. نلب يعني يعني يعني لما لما لما خولة الإسلامية. يبتبشر بيت ابي بكر بان الرسول عرض عليها يتزوج عائشة تقول ابسر يا ام رومان بخير يوم انطبعت عليه الشمس ام رومان تزوجت ابو بكر اه اه ام عائشة فقال خيرا قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج عائشة قال انتظري هذا. هذا جميل هذا طيب ولكن انتظر حتى يأتي ابو بكر الله او مالو هو مش استنى بكر يطلع بره لا لا لا لا لا لا هو النادي يبقى تعالى ابو ابو بكر ده مش ابو بكر سبحان شوف الرجوله ما كانت لتقطع في امر بدون لا لا انا ما قطع وبعدين لما لما ابو النساء في المدينة كنا على عكس النساء في لا لا بس بس برضه لا يتعرض لحد لا يتعرض لحد نسى ابو بكر لما لما لما لما اول ما جت اسمع يا ابو بكر ما تقول خوله مش فعال باش افرح يا راجل لا اسمع من من صاحبتك خبر ادب ادب من صاحبه الخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ياتي ويطلب منك عائشه فجلس مع عمر ومال نسف وفورا على بيت المطعم بن عدي فبيت المطعم بن عدي قالوا نعم قالوا انت من شهرين خطبت ابنك بنتي لابنك عائشه فخرجت زاويه المطعم وندخل به <تصفيق> ات يا ابا بكر اتريد ان نزوج ابننا لابنتك حتى يصبوا ويدخل في دين محمد فاشاح ابو بكر الغويتي وقال انا اكلب مطعما قال مطعم الرأي ما سمعت يا حلاوه سبحان الله فعاد ابو بكر فرحا وقال مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم المهم هو يسأل مطعم على حساب الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم الله أكبر أصحاب الأعراء الكبار لا يعود في الكلمة أبدا الله يبني لحقنا بأقوام كان يقول الكلمة ولو كانت ضده كلمة والله في نساء عندهم كلمات أفضح من كثير الرسول خطبها على خطبة لا ما كان يعود مشكلة أن المطعم خطبوا ما, ما لم يرجع وده مش على عدد العرب مثلا عفلناك مش ها مش سنة سنين فاتحة واربع سنين خبة وثلاث اربع 4 سنين وقت و شبعي عرفي بعدين ان شاء الله و للمعاش و حلت لالصداع و انتهت ما, ما الكلام ده مش واحد يعني سبحان الله بس في دي اللي بادة فلا الامر حل فمدة الفرحة المهم واحد و هتقال يا رب راس هي العقد الزواج ده ما ما تقدر تعمل بودس فرحة. ده ده ده. ما نحط رمدة المدحات. فالمون. فشوف عمر بن الخطاب واهتمامه بقضية ديوت النبي. هل طلق النبي الاستاء؟ قال لا. ما أنا هاجمت فارس او الروم. ودا إيه؟ هاي مفرش الروم. بس أصاب شعبه الاستاء. لكن شو عنده هز بيت النبوة رقم واحد عنده. والهذا يسأل عنه. فقال عمر للرسول يا رسول الله بلغني انك غضبت من نسائك هكذا وعبد عبد الحبيب وحبيب <تصفيق> ولكن عمر من من ملخصي واحد من الصحابة ان يعمل يا رسول الله طلقهم والله معك وجبريل وميكائيل وانا وابو بكر وصحابته نزل في هذا القرآن ما شاء الله يا تهديد ايضا بالطلاق وتوبه الى الله ولم تصغطه والذي تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل دا. وصارح المؤمن والملائكه بعد ذلك يعني سال النبي تسعه تقف امام الله ورسوله وجبريل والملائكة وابو بكر وعمر وكل الصحابه عايزين ايه مع سره ابو انت اللي تقول يعني يقدر له خيرا من طبعا كلام سيدنا عمر فنزل السماء وبعد رب فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر كم مرة على النبي صلب تسعة وعشرين يوم معتزلا جميع بيوتاته. خبرت بيوت النبي ان الرسول في طريقه من عزلته اليهن الناس لك اتخذي الركبات كده جاي يعمل ايه في امر لا بد ان امر نعم وفي ناس لا تاتي الا بأن بتربيه معينة فهي ناس بلاسف العبد يقرأ ابو والصوري صار في المنام وتصير اشاره بس فراغ اخر الثاني يقول يا سيدي يا استاذ يا في المثل العام معذرة يعني بسق على وش الرجل عندما مطر هذا بالماء وصار اظن اسمح لنا صحيح ان يتضح المقارب تسرب الخبر إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا ارتبكت البيوت كلها فهي ما تجيء خبر خطا علاقات من الطلاق مثلا المنخص ورد بعد 29 يوم اصلا ما بيحدث مثلا آه. في حد تدخل اصلا يتداخل اصله عادية عاديه هي ابوها يتدخل خالها عمها امها أيها. وابو بكر صديق مثلا يعني صديق الام وصديق الرسول صلى الله عليه واله حقه يمنعه رضي الله عنه ان يكلم الرسول في امر ابدا ولولا العلم ان ابنته زوجنا هو ابو بكر ذا الله عنه يوم في حديث الإسكدر شوفنا شلوننا نسولفها بب بحلقة القدم إن شاء الله نقولنا نهدون هل هل, هل أبو بكر تمثل او نطق ببنت شفه لا بطل ما, ما سبحان الله ذهب واخذ رأسي بنته وده يا بنت هو فلما نزعت البراءة يعني الدرس المستفاد هنا مثلا إذا حدث حادث بين زوج وبين زوجته اتركوا البيوت وروحوا نفسها نفسها لا ياتي ابو الزوجة يقول انا انا رافع هو ابني احنا مين ولا بد ان يرضع ولا بد ان يضرب ويسجن ويذهب خلف عين شمس كان كان كان لي صديق راح تعرفه كان رجلا كبيرا السن كان عنده سبع بنات ما شاء الله لما كان بنت من بناته تغضب من زوجها وتاتي لبيت ابيها ولا لا لا روح بيجي زوجك الأول هاتين وتعالي، وأنا أخذهم، فيأتي في زوجها ليقبل هذا حما وقبل في المسألة، رجل اللي محترم بهذا السعة، ذا كان صحيح، بدأ روح، أنا لا أسمع منك، هات الأول زوجك، أنتم الاثنين مع بعض، الله. هذا الأفضل، هذا هذا أب، ما يحدث إن ما هيضط الواقع، ما يحدث في بيوتنا غير هذا،, هذا نسمع لا. من طرف على الطرف إحنا نتزوج بالكتاب والسنة، ونعيش بعيد عن كتاب والسنة ونطلق. ولا علاقة أنا بكتب السون الرسول وصلتك رسالة يعني من غير ما تفصليه والله لو فصلنا كنت جيدا يعني حتى ترتدي البيوت طيب فأنا عايز اس ايه صحيح. انا متزوج اكتب السون يبغى ده يقول له زوجني ابنتك على كتاب الله <تصفيق> وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وعلى الصداق المسمى بيننا وبعض البلاد ولك وعلى مذهب الامام ابو حنيفة <تصفيق> مع رش ابو حنيفة الزوج على انه مذهب الإمام يعني <تصفيق> يا ابنك لو يكتب وسونا ده ده ده خلاص الامام الاعظم معروفه فرصه القصه دي لا والصفحة خلاص احنا عقدنا متى في المسجد في المسجد يا سلام في المسرحي والشيخ عمر عبد الكافي قعد قام مش عارفين ما ولا شيخ مش عارف, مين. <تصفيق> مين. <تصفيق> شيخ المش عارف المشايخ ايه والمم بعد ساعتين كله بيرقصوا في المسرح في الفرح حاولوا قتله بالله طب بيقول تفرح ان الله لا يحب الفرحيس اعلنوا النكاح ولو بالدف يا في لو في في, في, في, هنا في البيت لا. البيت لا. البيت كان هناك على الجناح انا كاحب كان عندهم يا كان عندهم. كان عندهم ما قراتش عن معبد وعن جميلة انا قرأت اودى أنا عن قرات شباب خلاص الموجود يعني فعلى كل يعني يعني شوف احنا لسه بادئين اول صفحة ثاني ايه سبحان خلاص وبعدين نجي نعيش نعيش بايه اكل ابو سنن يعني اعرف ايه الحقوق الدينية والواجبات اللي عليها في حد تد الزوجة ان ان انت خليك كده, كده مقاطبة الجبين 20 سنة هو ده دي هو ده سابو سنة جزك على متعوديه و ابنك على متربيه لا لا لا الكلام انت خيبان ده ما, ما, ما, ما لا يقع انغلبك بالملغ اللي بيه بالعيان ما حدش انا اتخذبه ولا غيره احنا دي خليفة العركة و انا مع شرون أصل <متصفيق> أصل ريشو، أصل طريق لا يروح لغيرك. يسمحنا كل المشاهدين والمستمعين لأن هذا الكلام يدور في البيوت مولانا، هذا هذا هذا كلام لا لا يقال ولا يجب أن يطبق، ويجب أن نبتعد عنه، ويجب أن ننساه تماما وإذا كانت الجدات قالت هذا الكلام الخائف، فلا داعي للحفيدات أن يركز بهذا الكلام. ماذا يقولنا إذن؟ لا. الوصية وصية لا. أم لابنتها لا. ماذا تقول؟ ب ب ب بنت عاطف نو عاطف نو حلم الشيباني لما أوصت ابنتها. ماذا كانت تقول يا بني لتراعي موضع وقت ما يكون له طعامه وو... عبدا وشيخ كون له ارضا يكون لك سقفه كون له امل كون له فرشا يكون لك غطاء سبحان الله ولا تقعينه وال... تقع عين منك على قبره ولا لا منك الا اطيب ريح واياك ان تنغصي نومه او تعرف ان تنغيص النوم مغضبه وتنغيص الجوع ملهبه سبحان الله لو استغنت يا ابنياتي المراه فأ عن النساء وعن الرجال لكونت اغنى الناس لك عافوا بن الحلم اشتهبان ولكن النساء للرجال خلقت ولهن خلق الرجال شو الناس شو الكلام دفن جهليك كل دفن جهليك صحيح, صحيح قبل الناس سبعا زوجة الحارس بن اه اه الاصبح الاصبح بين عبس وروبيان ها حارب بن السنان حارب بن السنان والحارس بن عافس اه تحدث بن عوفاهر ابن سيعي غيظ بن مره بعدما تبدل ما بين العشيرتين بالدم تمام في الظاهر من نعم فلما اخذ عروسه وجاء في الطريق يريد ان يبني بها قالت يا رجل انا اريد ان افرح بين اهلك وعشيرتك بين القبيل عندك عيد فدعى بالقبيله فراد ان يبني بها قالت يا رجل ادني واصير عروسا وانت عريس والعرب تتقاتل منذ سنوات ما بين عشره يا سلام اقصد اصلا بين القبيلتين خرج ودع ودع القبيلاتين بثلاثة الاف كل ما ماله ماله كل ما ماله سبحان الله وكانت امرأة شرفا لقبيلتها وشرفا قبائل قبيلاتها الحياة فين هذا فين عقد ده لما قد قلتم ان ندرك السلم وشعم بمال ومعروف من الامر الاسلامي سبحان الله المرأة كان لها دور كبير هزت هزت دور هذا هو الدور المنض المرأة هذا هو الواجب ان يكون لا تقطع زوجها ولا تتجسس تتجلس <تصف> تتنازل وهو <تصف> في نفس الوقت يكون كريم الأخلاق. هلا اب اب بنتا ببكرة بنت أبو بكر وبنت سيدنا عمر على عليهم رضوان الله إحنا ما تزوجها الله عليه وسلم كانت الوطية من البيت. الله الله أكبر. شوف انظر انظر لم يرد في التاريخ أنا قلت كتب التاريخ إحنا جل له لا أ... لا أدعي كلها نعم لم أجد أن عائشة ظهرت إلى رق بق... آبت الحقن ولا قالت عفا يا عمر الحق ابدا لا لا شكرا فلما نزل وسلم وراح على ايه نفس الوقت يجري بينا وانت نازل ما بدك تنزل فينا تحت قليلنا نرتفع فاول ما راح ذهب على بيت دخل على بيت عائشه اول بيت, أول بيت. هيك مدركت او متاقنه انه ياتي سوف اول بيت لان كانوا يحبوها اكثر هو كان يحبها لا. وهي نفس الوقت هي الزعيمه هي الرئيسه سيد رجل مسألة العدل ما العدل لا لا ستراجل. قال يا ربي هذا قسم فيما ما أملك أنا بيت عندي ذيلا وذيلا وعدل ميني عط ذي ماء عدل مية. عطل مية عطل مية. عطل مية. عطل مية. العدل, العدل المادل. المادل. لكن العدل القلبي قال يا ربي هذا قسمي في ما أملك قسم في ما أملك العدل الظاهر لا يا للمبيت خلاص هذا قسمي في ما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا املك القلب أوه. من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة. قال سيدنا عمرو بن العصبي قال من الرجال قال ابوها قال ثم من قال عمر <تصفيق> <تصفيق> ثم او الرسول الى عمر امسكت أنا ما اول ما دخل عندهم المنافسة كيف تستخبيره بعد اي يعني حصيص <تصفيق> الرسول موقفهن ايام التسعة وعشرين يوم شهر مر عليهم وبالذات لما تكون زوجة تدرك كرم زوجيها وخلقها هي اغضبت مين يعني استعورنا بخطأ موقفهن لا لا لا لا يمكن انزع عليهم من السماء ان ربنا اعطلتهم من رحمته ان ربنا غضب عليهم ممكن وارد اقوله يا رضي واجهك انا قلت بالبداه انا مش فقه على امهات المؤمنين اه قالت قال السلام عليك يا عائشه قالت عليك السلام رضا. قلت انك سوف تهجرنا شهرا ولكن جئت اغتنم ر الا تسعه وعشرون يوما لا ده لا ده جوري ساقه النبي عليه الصلاه والسلام صوت هتبدا ازاي تفتح كلام انا <تصحك> كلمه لا تبقى السلام عليكم تاكل غدا حتى في مثل 30 يوم لا لا برضه هي وجوده ولطفه احنا صار 29 بعده ثقته رجع قال شهرونا 30 او 29 شوف ادب شوف ادب برا وهو عا جيب وهو راح في حادث غبر لا الله على يا عائشه تستخيري ابايك امام فضع استخيري ابويت امام لا لا لا خلاص عمر ترق ما ادخر عمر ده جوج و ده جوج نبال العرب زكرة دايما نقول ايه عادي نسلح فيه ده جوج و ده عليهم الباب الاول السبوب من غير اب ولا ام لنمكن ايه فاي ارقوا بعضهم والله تقول لأ تقول لأ البنت اللي والله رحمها ايه هم هنحن... لا لا لا مش هارجق هنحلم الله لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. احنا مش عايزينها سبحان الله العظيم هذا امر مطلوب بعضكم الى بعض واخذنا منكم غريبة. غريبة. احنا مش في البيوت. يا ابن اذا قلت انت, لي انت في البيوت انا ايه الليل وتصوم النهار اللي عارف هو عامل راجل كبار ومحترم والدعوه ودعته تدعي عليه كل ليله اهلا يا رب فانا ادفع تقريري ابايك حلو خالص الله بار على الآية يا مساء نبي ونكون تنى نريدنا الحياه الدنيا وزينتها تفعل علينا ومطعكم واسابحكم صراحه جميل شوف اللي ناسقه على طول وهو اتلعه الموضوع خلاص ها فعزيز اسعد على مطعكم واسابحكم وإن كنتن ترين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدى للمحسنين لإن كنا فانخرطت عائشة في البكاء أفي أبوي استخير فيك يا رسول الله بل إن الله ورسوله والدار الآخرة <تصفيق> خطعت ما فيش معتورة أبوها أو أم خطرت خطرت خطرت يعني ما الله زيقول له انت معنا ولا معهم لا نحن الثانيين نحن الثانيين سبحانه ادب وادب الرسول صلى الله عليه وسلم انه خيرها لا وايه ويرجع تعمر للبيوت لازم البيوت للكبار الكبار هذه بيوت جميله انا ابوك مش عارف ايه لا ده في ناس اتزوجت والله لو كلمتي ابوك في الهاتف والله امك اقسم بالله ان انت تصحي احنا في مع ان الرسول صلى الله عليه يعلم ان هذا وحي من قبل رب العالمين واجب التنفيذ و... لا ولا ولا لازم نخيرها في الواحد. يا خيرها عايز لا ما هو الضر إيه يعني يعني ساءنا. اذا إذا أردت الحياة. ع عايز من النساء منا نتى. تمام. آه. انت عايز إن كنا تريدنا الله ولا إن كنا تريدنا الحياة الدنيا وزينتها عايزين إذا نفقوا وملابس ومجوهرات وعروض الذهب وعروض الفضة ترى الله أنا وما تعرفه كنا سرعان ما إن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة. هيه فإن آه. الله عهد للمحسنات من كنا أجرها عظيمة قالت. ليس فيك أستخير أبويها رسول الله بل الله ورسوله هو الدار الأخير ولكن دي مطلب واحد ما هو؟ ألا تخبر أحدا من النساء بما قلت يمكن واحد دايما ما تقول لك إيه؟ طب عائشة رأيها إيه؟ اللي برضو لها عقل في مقال في ماذا؟ في الأمر في الوحد؟ لا في إجاباتي أنا آه. ما تقول لهم مش الرابج ما عائشة قالت كذا؟ ليه؟ ليه؟ ممكن واحدة منهم تخلق <تصفيق> لا <تصفيق> يا <ترجمة> الله <ترجمة> <Incredibly تكون> ستأضل المراه هي المراه شوف شوف الناس طبيعيين محددين خلاص الناس عايشين حياة أصل الناس وريت النبي صلى الله عليه وسلم بنت تدبيون بنت بنت يعني عايش يعني عايش والله بيبي بيخرج على شوي على خضر من خصوصية. <تصفيق> والله بيبي على. يا سيدة غريبة ما طلب المشاهدين مني أن اذهب بكاميرا التلفزيون الى بيت فاضلاتكم ونصورهم من الداخل. صورة. في درق... درق... درق... يعني قيل كيف يعيش أب... الشيخ عمر في منزله؟ يعني. عايش حقيقة مشط. كيف الشيخ في بيته ما عندنا سلام في أيش في البيت. إحنا بعرف في قراب. مم مثلاً يكون بيت خيري مم يعني. ف. ولا ولكن لا تخبر احدا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت بيت ها استخيري اهلك يعني نساء النبي كنت نسلدنا الحياة الدنيا وزيناتا فتعالي ومتع قرون وصابحكنا صراحا جميلة وان كنت نسلدنا الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عدى الوحسنة منكم اجرا عظيم الله ورسوله والدار الاخرة كل على لسان واحد دون ان تخبر واحدة واحدة ولا دون ان تسأل ماذا قالت كل عم. حضرتك طب امر جاز لا لا لا انتهت القضية هنا لو بعدين دول امهات المؤمنين ده ادب عنا. لا احنا نتكلم معاهم وزواج معين لكن احنا لو الزاويه الايجابيه الله اكبر سنتحدث. سنتحدث سنتحدث حتى لا يظن نظام لا لا ده بس احنا بنناضع بس الرسول كزوج يجب يتحمل صحية. لكن هم من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن ومن زوجياتهم القدوة والاسوه كيف كانت مساء النبي وطب بعد نزلت منازلة لاثتنا كاهد من النساء انت قيتنا فلا تخضعنا بقان وقرنا في بيوتنا بقان كون معدد نصائح محددة خاصة بذلك من المشاهدين خاصة بمعادة دي خاصة بأمهات المحكمة نصائح وصائح حاصة لكن كنت وعدت عندك دقيقتيا عندنا عندنا كنت عند المشاهدين بأن نفس بالتفصيل البيت ملا بديم تقول يعني البيت المدتع عبد الله الفقير اللي الله المدد عيسة الثلاثين تشوفو تعال نشوف بس عسول الله صلى الله مع عمر بن الخطاب اول بيت وصل جميل نستمتع <تصفيق> <منشوف التفضل دلوقتي تصفيق> لا كده كده هنشوف هذه دار ارتفع عنها الطريق هكذا تقول الكتب ارتفع عنها الطريق ننزل اليها بدرجات بدروم يا سبحان الله يعني يعني الناس ده مستوى الطريق هذا من مصادر ثقه, مصادر ثقة ونحن نثق فيما تقول من أراء تاريخينا تنزل إليها بعدد من الدرجات. سبحان الله. توصل إلى ممر قامت على يساره مصطفى. عفو مصطفى؟ نعم. منزل المدينة من عنده. ما عندهم. عبارة وهي كلمة عربية صحيح. صحيح. قال العربي لخدمه. وارفع لي عن عن صعيد الارض مصطبه انام عليها يعني مصطبه يعني اللي عبارة حتى كانت زمان عن طوب مبني وكمان عليه زمان, علي زمان و و يعني نشبه لاولادنا هي بديل الكنبه اه لكن انهم بنيبوا طوب غير اللازم الطوب وحده توصل الى ممر قامت على سير مصطبه مرتفع عن الارض بنحو قدم 30 سم الله طولها 10 امتار مصطبه مم. وعرضها 4 امتار تمام با. على اليمين باب صغير اول ما تدخل بعد المصطبه تمر على اليمين في باب باب يصعد اليه درجتين دول وكان حجم البيت تقريبا على مستوى قريب من الارض شويه يؤدي الى طرق بيقع عرضها مترين تمام فيها ابواب ثلاثه واحد طرق يعني في ثلاث ايه حجرات وغرفه يفتح اولها من الجانب ال... يفتح أولها من الجانب الايسر على غرفه صغيره مساحتها ستة امتار ثلاثة متر في اثنين متر كان الرسول يستخدمها محرابا له صلى الله عليه الناس يدخل بيت صادفي 6 يمين ليتعرفوا نسمع هذا ستة امام كانت للنبي المختار محرابا ومعبدا يؤدي الباب الامامي الى بهو متسع طوله ستة امتار وعرضه 4 امتار يعني عباره عن زي صاله 12 متر مربع خلاص <تصفيق> والمكان و... ده ال 24 متر ده كان عليه باب دي غرفه النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا خديجة <تصفيق> ستة في 4 غرفه كبيره ما شاء الله اما الباب الثالث احنا عندنا ثلاث أبواب. المحراب بع صلى الله عليه وسلم ستة أمتار. بعدين أربع وعشرين متر. م. وبعدين الغرفة الثالثة غرفة مستطيلة طولها 7 متر في 4 متر 28 وعشرين متر مربع البنات الأربع. البنات الأربع. آه. هذا البيت. هذا البيت. وبعدين على طول هذا المسكن من ناحية الشمال فيه فضاء واسع مساحته. ستة عشرة مترا في سبعة أمتار ده بيت خليجة طيب بيت أحد الأسريح يعني كانت أغلى أن يستمع يعني بتضبط كيف يعني مش مساعدة ستة عشرة مترا في سبعة أمتار يعني تقريباً مئة أو متر مربع ده كان المخازن تضع فيها البضاعة التجارة فلما تزوجت نبي صلى الله عليه وسلم وقالت بضاعة كان ده استقبال البلد أو المجلس كما يقولون في, في, في, في الخليج أو الديوانية كما يقولون في الكويت او غرفه الصالون او الاستقبال كما قلنا في مصر كل اللهجات العربيه او منظره في اول منظره في, <تصحيح> في يرتفع عن الارض بنحو مترين وهذه هي الدار التي استقبلت رسول الله صلى <تصحيح> الله عليه وسلم زوجا عاشت معه عشر سنه قبل ان يسوي رسوله نعم <تصحيح> يعني 25 ل 40 15 سنه رات من اخلاقه ما لا يختلف عن أخلاقه بعد أن صار رسوله عليه الصلاة والسلام نكمل رحلتنا مع البيت في الحلقة القادمة إنساء الله بارك الله وفي بيت قمنا خديجة ورسول رئيس والسلام نتوجه بأكف الضراء رفعنا الى السماء بهذا الدعاء لا تكن ساعة الجبهة ان شاء المصدر. الله مصدر اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي. آه. آه. الله. آه. اللهم لا يتذع في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرتك ولا مريضا الا شفيتك ولا عسيرا الا اسفرتك ولا كربا الا اذهبتك ولا مضالبا الا نجحتك ولا مجاهدا في سبيلك ادن نصرتك ولا عدوا او ظالم الا وقد قفمتك اللهم يا ابحام الراحمين يا الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا كن مع ابنائنا في فلسطين اللهم قو عزيمتهم يا رب العالمين امنهم من خوف يا ارحم الراحمين اصعدهم من جوع يا رزاق يا معين اللهم اكفهم من عدو يا اكرم الاكرمين اللهم كن مع ابنائنا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد واعد الى العراقيين عراقهم واطرد عن كل المسلمين كل مسروه وسوء هيئ لبناتنا ازواج صالحين لابنائنا زوجات صالحات واطردهم شياطين الانس والجن رحب بنا قلب نبينا اللهم شفع فينا اشلنا من هذه الشريفة. شربت من حوض الكوثر لا ضاء وبعدها ابدا وخصنا من نسب فاطمه السيده العذره صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب كسيمنا عليه الصلاه والسلام بارك الله فيكم ومنكم ورحمه الله تعالى وبركاته شهدين الكرام ومستمعين العزائل هنا لأتو اياكم الى نهاية هذه الحلقة في صفحة الصفوة اشكر حضرتكم والاسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد مع صفحة الصفوة نستبدعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام على عباده الذين الصفاء أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ